كما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوط وتكون الجبال كالعن المبسوط اَمَّا مَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وما This... وما أذريك ما الحطمة ناق الله الموقذة التي تطلع على لفذة إنها عليهم موصدة في عمد ممذبة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد صرق الله العظيم